قام رئيس الخطبه استنحى الحمد <تسجد> لله تعالى نحمد سيدنا الصفي ونقول في كل ما هو سيءات اعمالنا نميل الى اوضاعها غير السلام عليه من الاستاذ المحمود رشيد صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلمنا ما علمته كما أود أن نأخذ الشرطة لنقض هذه الأقاتل من درس السبت مع قصص القرآن الكريم كما قلنا قبل ذلك من فائدة من دراسة القصص القرآنية يعني والله دخنا عدنا الشيخ قلنا قصة سيدنا آلم قصة خلق آلم عليه السلام من الفائدة أو الهدف من دراسة القصص القرآنية فإذا يكون لما هو كما قال ربنا عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأوليب ألباء أصحاب العقول فإننا عملنا مقدمة للقصص القرآن لماذا نتتلم عن قصص القرآن ثم بعد ذلك الأول محاضرة عن قصة الاستخلاف قلنا ماذا نتعلم قصة الاستخلاف عدة دروس الإنسان يا إخوة إن علم أنه مستخلف فلابد لمن استخلف على شيء أن يعمل بما أمره من استخلافك إذا أنت مستخلف الآن تصرف لتكون بمزاجك ولا تفعل كما أمرك من استخلافك وبيلنا إخوة الاستخلاف كنا الاستخلاف على كسمائي الاستخلاف بالمعنى البشري هو ناشى عن نقص أو عن عاجز أو عن سفر أو عن موت يبتستخلف فلان ان أنت عاجز أنت مريض، إنسان مات بيستخلف إنسان بعد مماتي هذا لا يلق في حق الله عز وجل إنما المربك استخلافي أخوة إنما هو استخلاف التشريف والتكريم والتعظيم لآدم عليه السلام ولذلك قلنا في الدرس هذا لماذا يا إخوة تفضل الإنسان على بقية المخلوقات قلنا لا يكون أحد بالعقل ولا بالكلام إنما فضله الله عز وجل على جميع المخلوقات بالاستخلاف لأن الحيوانات بتعقل بل ممكن الحمد أن يكون أعقل منه لأن ما فائدة العقل يا إخوة هو يميز الإنسان بين النافع والضرع طيب إذا كنت انت في حياتك لا تميز ولا تفرق بين ما ينفع قرب أو ما يضره وقال له بنفسه هو يتناول أو يتعاطى ما يضره ويسبب له بهذا عاقل وضربنا مهام إنه لو أنت ممكن إنسان منا كل عشر مرة إلى أن يحمل إلى المستشفى الحيواني أخوه يأكل, يأكل أكثر من طاقته ويش الله ده أنا فضلت على الحيوان بالعاقل؟ لا لما فضلت على سائر المخلوقات بماذا؟ بالاستخلاف ثم قالنا بإخوة كما قلنا العلماء استنبضوا من هذا القصة الاستخلاف استنبضوا منها درس عظيم ألا وهو كيف يهم تعيين الخليفة خليفة كيف يعيّم نعن طريق ثلاثة أمور لا رابعة لهم أو بعض لا خامسة لهم الأمر الأول إخوة هذا غير موزود أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على استخلافه كما حدث مع أبي بكر الصديق الرسول نص على استخلاف أبي بكر الصديق نقول نعم نص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخوى استخلافه على الصلاة ولذلك الصحابة فهموا من هذا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديدنا أفلا نرضاه لدنيان الأمر الثاني إخوة إثلاك أن ينص الخليفة الذي قبله على استخلافه ينص الخليفة الذي قبله على استخلافه حدثت هذه مع من؟ مع عمر بن الخطاب من الذي نص على تعين عمر أو بكر الصديق خليفة من بعد عمر الأمر الثالث إخوتي الله أن يقوم باختياره أهل الحل والعقد اللي هم أهل الشور اللي هو إخوة يختلف من جميع الوجوه عن الديمقراطية لأن الديمقراطية إخوتي في الله هذه كفر بالله عز وجل الدمقراطية معناها حكوم الشعب للشعب بالشعب وهذه تختلف مع ما فيه مشهور لأن الديمقراطية إخوتي في الله تسوي بين الجميع بين الصالح والطالح عند يكفي الدمقراطية تقول لك شيخ عبد العزيز بن باز ذا صوت صوت واحد في بم وأفجر رجل في الأمة أو امرأة بغي زين يأدي صوت زياها زي بن باز في الديمقراطية إخوة لا تفرق الشورى إخوتي في الله لا تخالف الشرع مطلقاً يبا تيجي في الشرق والله الأرض ده في شرع الله عز وجل لا يجوز يقول الله ينفعل نسأل أهل الشرق يقول هذا لا يجوز إن هذا مخالف للشرق طيب لو كان الأمر الديمقراطية يبقى كل الأحكام والتشريعات قابلة للاستفتاد ومن غالب أو كثر عدد أو كثر في السق بلدين الله سنحتكم من الديمقراطية يا أخوة نحن مش عايزين حجال والأغلبية هي رفضت بولوا خلاف سيخلع الحجال مش عايزين من أي أمر من الأمور قابل سيد ديمقراطين هو ايه؟ أن يستفتع عليه. ولكن هذا الأمر اخوة يجعل في أهل الحل والعاقد من أهل الحل والعاقد هم الأهل الشورى المؤتمنون مش المشارك يا أخوة مش المشارك بس لا دي بقيه ناس عسكريين وناس أطباء وناس هندسين بس لا يتهم أحدهم بفز وشوح فاسد ده هم دول أهل الشور طيب الدليل على كده إيه ابن سيدنا عمر عندما توفي ترك الأمر في كم في ستة نفر من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وعاموا امراء وأهل الشور هم الذين اختاروا عثمان بن عفار رضي الله عنه يبا يخو ذا الأمر الثالث الأمر الرابع أن يتغلى مع أن هذا الأمر يرفضه الشرع يعني يعمل انقلاب هذا أمر يرفضه الشرع ولا يقبله لكن إن وصل إلى الحكم بهذا ماذا نفعل معه مقاتل خلاص يقر له بالخلاف لماذا دفعا للمضرة لأن لو وردت أن تقوم سيقع قتل كثيرون والإسلام ينهى عن ثم بعد ذلك إخوة تكلمنا عن قصة خلق نبي الله آدم عليه السلام قلنا مما خلق آله وكيف خلق وما هيئته عندما خلقه الله عز وجل ومتى خلق وقلنا إخوة هذا الكلام لا يمكن واحد يتكلم فيه من عند نفسه لابد يكون معك دليل لأن المورة قلت قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وأما كنتم اتخذ المضلين عدو يبقى مين كلفنا موجود عندما خلق عليه السلام من كان موجود أحد من الناس يبقى ممكن نتكلم من عند أنفسنا وبعقوله لا ولكن نرجع للشرق فقلنا إخوة من الدروس المستفادة من خلق آدم عليه السلام أنه خلق من تراب ما الفائدة؟ أن تعلم أنه إن كان أصر خلقتك من تراب يوطأ بالأقدام وفصلك الآن دعوة تبغيشنا من تراب أنت من نطفة تغسل منها الأبدال فكيف يتكبر الإنسان على ربه تعرف لا مجال لك أن تتكبر لأن هذا أصلك وهذا إيه وهذا فصلك أصلك التراب يوطأ بالأقدام وفصلك نطفة تغسل منها الأبدال لبلا تتكبر على الله عز وجل ثم كنا يا في الله من الدروس المستفادة أن الله عز وجل عندما خلق آلم عليه السلام صوره ولم ينفق فيه الرحفة تركه في الجن عبارة عن صلصال كالفخاء فجعل إبليس يقيف به يلف حوالي من الذي خلقه وضعه في يده؟ شكه إيه؟ وخلقه وضعه في يده فلما علم أنه أجوف أجوف المعنى إيه؟ له جو. تمام فَعَلِمَ لا لَا يَتَمَالَكُ تبدأ عدوك الأول ليس عندما لفك عرف أن طنم له جوف أمعاؤه وبطنه وشيء من الداخل قال علم أنه لا يتمالك مع معنى لا يتمالك لا يملك نفسه عند الشهوة ولا عند الغضب يبال تعلم ايه؟ أنك مخلوق ضعيف لا تملك نفسك لا عند الشهوة ولا عند الغضب يبقى الواحد يحترم نفسه ولا يعرض نفسه لا لموضع شهوة ولا لموضع غرض لأن كل المشاكل وكل المصائف في الدنيا من خلال الجو يأما فاجد يأما مال أو دنيا كل هذا كل البلاء التي نعلمها ثم قلنا إخوتي بالله المورة تورق تعالى الخلق آدم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته وإن هنا مشكلة خلق آدم على صورته الضمير عائد على الله عز وجل وإن عائد على آدمه قلنا يا إخوة حتى وإن فان الضمير عائد على الله فإن المضاف إلى الله تبارك وتعالى انكسره من قسمين إذا كان قائم بذاته أو غير قائم بذاته لو كان قائم بذاته فإضافته إلى الله إضافة في تشريف وتكريف زي مثل تقول ناقة الله النقد قائمة بذاتها يبقى إضافته إلى الله عز إضافة تشريف ربنا ميروش ناقة لأنها تشريف حتى لا يقربوها بسوق. بيت الله ربنا لو بيت تشريف عبد الله إضافة تشريف وتكريم لكن إذا كانت الصفة أو مؤذف الله عز وجل غير قائمة بذلك زي يد مثلا يارو الله فوق أيديهم هل يد يقوى تبقى قائمة بالذات يبقى نقول هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف فنثبت الياد لله عز وجل غير تشريف ولا تمثيل ولا تعطيل وشهدت والله زي ليس كمثله شيء هو السميع البصير ثم بعد ذلك اخوتي الكرام تكلمنا عن متى خلق ادم قلنا خلق ادم عليه السلام يوم الجمعه خصوصا الله سبحانه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفي يخرج من الجنه يخرج منها ولا تقل الساعة إلا في يوم الجمعة ثم متى خلق في يوم الجمعة في آخر ساعات النهار ما بين العصر إلى الليل آخر الخلق ثم بعد ذلك تكلمنا عن قصة خلق حوار قلنا يا إخوة ماذا نستفيد من قصة خلق حوار قلنا يسوس رواصل قل إن المرأة خلقت من ظلع أعوج فلنستفيد أمره الأمر الأول يا إخوة أن تفهم حقيقة المرأة أنت لا تحيش مع رجل مثلك المرأة والمرأة تبرتها خلقت من ضلع أعوج يبقى ماذا تفعل أكيف أمورك عن هذا الأمر وعلم أنه لن تستقيم لك أمرأة ولو تزوجت ألف أمرأة الرسول قال لا أفرق مؤمن مؤمنة إن كرها منها فرقا راضي منها الرادية منها آخر يبقى تعرف بطبيعة المرأة يقول طبيعة الرجل دي أقول أنه مظائف وهذه المرأة أيضا رأيه مظائف وهذا الأمر لا يعيب المرأة ثم قلنا يا أخوة الدرس الثاني قلنا بأن المرأة يا أخوة سيدنا عبدالله من عباس قال إن الله عز وجل خلق آدم من تراب فجعلت نهمته منها من فن من الأرض وخُلقت حواء من ادم فجعلت نهمتها من الرجل قال فحدثوا نساءكم الاخوه ليس هذا نقص ولا في الرجل انما المولى تبارك وتعالى الذي خلق الرجل وخلق المرأة جعل هناك نوع من الانجذاب بين الرجل والمرأة يبقى ماذا تفعل يبقى تغلق انت ال الباب ولا تفتح حتى لا تقع في شر وبعد كده الإنسان منه إيه؟ الإنسان منه يندم ثم تكلمنا في آخر درس لنا عن طصة السجود لآدم عليه السلام وستفدنا منها مجموعة من فائد والدروس والعبرة درسي أول قلنا ما حكم السجود لغير الله ما حكم السجود لغير الله حتى كنت معنا ها؟ قلنا إخوة السجود لغير الله باعتبار الآمن بالسجود ينقسم إلى قسمين إذا كان الأمر من الله عز وجل الذي أمر أن تسجد هو الله إبقى هذا إخوة عبادة لله تبارك وتعالى وقربة تتقرب بها الله تبارك وتعالى ربنا لأمر إبقى تضيع أمر الله عز وجل زي كما أمر مرعز الملائكة أن يسجده لآدم يسجده لمن؟ لآدم ثم قلنا يا إخوة هل الأمر بالسجود لآدم سجود عبادة؟ لا. لما هو سجود يا إخوة تكريم لما هو سجود تكريم لآدم يوري الملائكة فأنهم عندما قالوا هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن مسدع بحمدك ونقدس لك ظنوا أنفسهم أنهم أفضل من آدم وتمنوا هذا هذا الاستخلاء فأراد الله عز وجل أن يختبره فيبقى الآمن أخوة بالسجود لآدم يبقى بالنسبة للآمن ينقسم إلى قسمه إذا كان الذي يأمر الله عز وجل يبقى لما هو سجود تعظيم وتشريف وتكريم لآدم إذا كان الآمن بالسجود غير الله عز وجل وغير رسوله يبقى سجود هذا شرك أكبر مخرج من المله. طيب لو شفت راحب يصدق قدام البدوي انه والله احنا بنحكب ان من سجد قدام القبر هذا الشيك لكن ده بعينه مشرق وكافر ما انا نستطيع ان تصدق العكم عليه على المعين لانه ربما يُعذر باجاه الله في الشيخ عليهم ولا حد أبدا تشيرت بلا تباره واتعاد فهذا يُعذر بجاه ثم قلنا اخوة فلا ان دروس المستفادة عزهر ان نعلم حقيقة ابليس لأن دورنا مع إبليس ده دور طويل، لسه لا هناخد فيه مع إبليس ايه، كل ما هنانفته تجد إبليس كل مشكلة فيه ايه، في قاعدة ولذلك هو لا يمتنع عنك إلا بسببين، مش هيسيبك إلا بحالتين، ما هو قلنا الأمر الأول أن تموت، تموت أنت ما تسترحت بكده هو ايه، حيسيبك بغير ما تموت، طيب، الأمر الثاني لا لا أن تترك دينك تكفر بالله يعني عارفوا كلّنّو بيعضي يخليك تزني وتتعمل بالربا وتاكل حرامك عشان يوصلك لأمر الأعمل هو إيه؟ إنه هو الكفر بالله يعني هو مرتقش ولاه لأنه إنت بتزني ونتاكل حرامك ده سبيل ده دس عشان يوصلك إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أعظم يسجد. ينتحر مثلا يكفر بالله تباره وتعالى يرفض الإسلام يغرر بهذا هدف وهذا الهدف يا أيضا هدف أعدائي أن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من الإلتهم وقلنا أيضا هل إبليس هذا من الملائكة ولا ليس من الملائكة قولا لأهل العلم من قال أنه من الملائكة من قال ليس من الملائكة وإن كان يكبر الرائي الراجئ ففي الصحفة أحدها أنه خلق مستقل وليس من الملائكة ها مرة الن activity أمير الآ comida إني لأ의� صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله عز جلّى خلق الملائكة من النور خلق الجن من مال الجن من النار أيها طبيعة خلق الملائكة غير طبيعة خلق إيه؟ خلق الجن وخلق آدم مما وصف لكم طب لماذا شمله النداء؟ ليه ربنا قال اسجدوا لآدم إلا إبليس وهو إلا إبليس مستسنى منه وهو يبقى من الملائكة قلنا يا أخو هذا في اللغة اسمه استثناء منقطع وذي طبعا أصل كثير يقول لك إيه سقيت الخيل إلا الحمار الحمار ده مع أخير الأخي وإلا خرف عنهم مختلفين اضفتوا لهم معهم في جملة دي اللي ايه فالاستثناء ايه؟ منقطع طيب دخل معهم ايه؟ قالوا على مأني انه متشبه بهم لانه متشبه بلايه؟ بالملائك طيب هل يا اخوان ما ربنا عناه بالامر بالسجود؟ سجوده لقاردة هل هو داخل؟ وانت مثلا ممكن تكون قاعد في البيت معاك او لا لك وابن قاعد معهم تقولوا الله المكان الفراني هاته وكاده فهل الأمر شمل بنختك معهم؟ لأ الدليل يا أخو أنه شمل لهم أن المولى تبارك وتعالى عاتب ما منعك أن تسجد يبقى دليل الخطاب إيه؟ كان شمل إذيك مثلا أنت قلت روح حدوا حاجة خلاني وبنختك قعد وسكت خلص إنت بقلاتك صير طيب إنت هم ذهبوا قعد وتم تقعد ليه؟ مش قلت يروح حدوا يبقى داخل معهم فين؟ في جملة الخطة داخل في جملة إيه؟ في جملة الخطة ثم قلنا إخوتي الله ما الأمر الذي تحجج به إبليس حتى لا يسدد؟ أمر واحد أنا خير منه خلقتني من نال وخلقته من طين خاس بعقب إني النار أفضل من الطين فلا يجوز للفاضل أن يسدد للمفضل هو ذي اللي قاس عنه قلنا أول فائدة درس الماضي إن أول من قاس هو إبليس وما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس فكل من قدم عقله على تلام ربه فإمامه إبليس أول واحد يستخدم القياس هو أنت ربين يقول لها كسجد لآدم وأنت بتنقش أنت أفضل والآدم أفضل ولدى نص صريح أسجد لآدم فإن شاء الله إذن بن عميلي أنا أسجد إيه هو إلا؟ هو ملك السجد قدم عقبه على النصف ومين هو إبليس ده السجدان إخوة ده لماذا امتنع إبليسه عن السجود؟ ما الذي منعه أن يسجد؟ تعالى قال في سورة الجطرة وَكُنَّ لِلَمَلَائِكَةَ تَسْجُدُوا لِآدَ مَتَسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافرين. كان من الكافرين عشان الجوح لأن كبليس للمكفو تقول له لا تنفعش معنا كان من, من الكافرين عشان برضو تجي وقد كان أحد المشاكل هذا كلام من كده أنا لا قد يصرح تنسبته لا فلا جوح لقول لم يكن كافر لا تكن كان من الكافرين من الكافرين ولأني برضو صفي عندهم عقيده كل الامتحان بيقول لك ان ده استاذ الموحدين استاذ الموحدين ليه بيقول لما ربنا قال لسيد ادم قال له بص مش هحسب بس لكن قال باخواننا من الـ من العامل الله الله زوج من الاب بسيد ربناش خاطر وما امركش بدي ادم عشان تعبده لا عشان بس يعرفك ايه خادر هذا المخروقة الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى خلاص يا إخوة؟ لماذا امتنع عن السجود؟ وعمائك وقالوا الذي جعل الإمتنسيا امتنع عن السجود إنما هو الحسد الحسد يحسد من المخروقة ذو ربنا خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء وأزجد له الملاككة وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ استغرر! مَنِلِكَ؟ ولذلك إخوة أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء وليه؟ هو الحسد أول ذنب يُعْصَى النورة والله تعالى في السماء وليه؟ هو الحسد ليس نام حسد على آه. طيب أول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض الحسد برضه لاني قبل لما قتل هاديت لماذا قتل له الحسد, الحسد ماذا يفعل في القلب يحمل المرء على الكبر الكبر ده كبر كده وبين اخوه وبين الكبر والحسد منطقه او حاجه اسمها العجزه حاجه اسمها ليه اسمها العجزه يبقى اول حاجه تحسد فرادها وإنت عندك إعجاب بنفسك فتتكبأ فترفض أمر ربك عز وجل شوف عدم بمكان نوع حسن وعجب وكبر وعصير لأمر الله سواء سواء بعيد عنك أنا شوف الأمر إيه؟ كل هذا في عدم سجوده لأدم عليه السلام ولذلك إخوة إنسان منا إيه؟ نقوب لك تعلك نشك كده معصيه ابليس الحسد فاوئاك والحسد طب ناس،, ناس يا اخوانا اللي بيشوف النعم على غيره ما يستحملش لا يتحمل ان يرى النعمه ولذلك ايه هو الحسد حسد اخوه قال لهم هو تمني زوال النعمه عن الغير شوف شوف اللي. أنا عايز بس دي أمهق عربية يصلوا لها السلام، لو تخسب بيها، نصح ملايهاش. فلأ انت مثلا مع عمار ولا حاجة يعني يصحى الصف كده لازلت جمهة في الأرض، شفت إذا جمال إيه؟ تقول ما هو ده، في ناس يا خنة، يعني يجعل حسد يأكل قلبا من الداخ على هذا إيه؟ على أي إنساء من إيه؟ من النعم، ولذلك إخوة الحاسد هذا إنما هو يعترض على قوائل الله وقدره لأن النعمة لعب فلن دي من الذي أعطاها لك؟ المرة الضربية قال وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ مِنْ؟ فَمِنْ اللَّهِ يبقى أن يدّلوا السيارة ويدّلوا المل ويدّلوا عطاءها دمامه الله عز وجل يبقى أنت في الأصل بتحسد فلنك انت بتعطرط على قدر الله عز وجل زار بتد فلان كذا وكذا وانا فقير ولذلك اخوة الانسان الذي يفهم الحكمة ما هو ممكن ربنا يعطي هذا الانسان المال لماذا؟ لاجل ان يختبره وان يبتليه ده الملد بلاء ولذلك يا اخوانا ربنا امرنا ان تنظر الى كل حاجة في الكون ما عاد ايه؟ ألا تنظر إلى ما حرم الله عليه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم قل بقول انظروا ماذا في السماوات كل حاجة بصير في الكل إلا حاجتي إياك أن تنظر إلى الحرم الأمر الثاني أن ت... إياك أن تنظر إلى نعم الله على غيرك لا تبدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ظهرة الحياة الدنيا لماذا؟ لنفتناهم فيه ولذلك ربك خير وأبقى ولذلك الذي يمنعك عن هذا إيمالك بالقدر تعلم أن ربنا تبارك وتعالى قدر لذلك قبل أن نخلق لماذا؟ السماوات والأرض وكتبه في اللوف المحفوظ قبل أن نخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة وإنت لسه بطنومك وعندك مئة وعشيرونك أرسل إليك الملك وأمره أن يخطب أربع كلمات رزقاً وأجلك وعملك وشقين الأمساك يبقى ممكن أن تتموت ولم تأخذ رزقك أن القدس جبل عليه السلام نافت في روعي النفس في الروع ما يبطيه لعظه في روعي النبي صلى الله عليه وسلم وده وحب أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل أن أحدكم استطاعوا الرزق فيطبوها بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته لذلك يا نحن ومن ينفقوا تخوضوا في الجمعة ما عن عقيدة المسلم في الرزق كنا إذا صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يحرب من الموت لأدركه ورزقه كما يدركه الموت شوف على قيد الدخل على الأسد في الجامعة وعلينا تعملين كل واه نطمش شبك ولا يهرب شوف هربك من الموت إليه هل الموت عيسيبك؟ أينما تكون يدركوا الموت ولا يكون هناك بروج جدا؟ فقال الرسول لو أن ابن آدم هرب من رزقه الرزق جاكم تتغرب من كما يهرب من الموت لأدركه ورزقه كما يدركه الموت الموت ممكن يسيبك لو عدت تبورت وعصنت نفسك وعملت حراسة فهيأتيك برضه فكذلك رزقه كذلك يقول ابو يزلك وفي حديث آخر للرزق أشد طلباً لابن آدم من الموت أشد لك من إيه؟ من الموت فأنت تعزم على رزق خضرب الله عز وجل لك وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها لدبه وإياكم وبعد الخطر الآية وهو السميع العليم ليه العليم السميع العليم هو السميع يعني عليم علي هل الملدى صلحك أم يفسدك؟ ولو بسط الله الرزق لعبادك لبقوا في الأرض ولكن ينزلوا بقدر ما يشاء أخديها تشوية فلوس ورأت خارج الدين معدد وها عدد و... وتفعل المعاصر فيه كان يا إخوة من المناس كام والله العظيم من المناس طول الله فرندة كان ملتزم وكان أخي معنا وكان يعني حمامة المسجد بس تطلع الخليب والله مش عارف فين تجد ليه نقص على عقبية حالة دائمة <تصفيق> <inhibitor> <تصفيق> ات بقى ما كان بيسال اللي الشوال ده حلوه نايم و وغلسان في الحراره فا يا حديث اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عز وجل عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احادكم مريضه الماء شوف عشان منع عنك الدنيا زي ما أنت كده وكن عندك واحد مريض وقال وعا... قال لك إيه تشربه مي لأن الوالد عنده جفاف لو شير المي عليك حيموت فانت بتمنع الماء حبا له خايف عليه عادوا عادي تديره مياه فانت عاستخلص ميت فإذا أحب الله نعبد الحماه إلى الدنيا تفهم بلا رزقك لن تبت لازم تفض رزقك تستوفي طب أبص النعم ربنا على غير ليه أنا سأل يا أخو وزارك بص لك ما تنظرش اللي فوق أنظر اللي تحت خليني. تيجي تقول الله بص كده يا بص يا فرندا الفقير مش كلا يأكل وانا الحمد لله فرندا مش عالك يسكن وانا الله مالك الحمد وزارك كل ما الانسان هالمشكلة اللي بلست قارة ثم لآثي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدون أكثرهم شاكرين يبقى الأكثرية تشكر ولا ولا بتكفر نعم الله تنسى يجي أنت ومن أخوة نوع الحمد لله عن نعم ورحمة الحمد لله الحمد من غير لأننا عنده سكر والضغط وعنده في ناس مضحون أكثر منه كل ما فيه لك الحمد لله أحمد النورة وعقد قال على الأعطائي الأزل رجمه ابتلى فقد عينيه وسلت يديه ورجليه وضعف سمعه وعليه بالحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه هذا واحد عاد يحسن هو في يا أولاد ده فيه عين وربنا أعمى ده فيه رجلنا أعمى وده فيه دين ونمفيش عيني وده بيسمعنا صاحبه أخونا لكن هو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به وقال وعدى اي واحد من ايه انت زحلتنا احنا بقى ده فيش حاجه زاك لي سلام ذات قلب شافي وبدنا على البلاء يصبر قول الرجل والله لو اكسر الله عز وجل علي النار فحاطت من ماء فاغرقني ما ازددت له الا حب لان يا اخونا النعمه هذه من الذي اعطاها الفلان رب الاسلام هل يا ربنا بيوحي فينا حكمه هل بيمنع من يروح هل فعل ربنا عز وجل لكم يكون لن خلق حكمة فأعطاك قولنا الحمد لله دي نحمح ده ربنا بيحبنا وعشرة أو اختبار من الله يترون منعك والله ده بيحبز عني البلاء والشرب وانا وانا الحمد لله عرف ربنا سبحانه وتعالى وإذا والله أخوانا والله ما في أخلى ولا أهنى من الاستقام على والصحة والعشرة ولو كنت حتى فقل لا تجد من بات آمن في سنة. معاثر في في عنده كوتا يوميه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها مين فينا يتمنى بهذه الياء مبارك ولا من عالم من الدين مين يا فينا ممكن يتمنى ربنا عايز زي فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه يا ليتنا مثل مقضي ناس العيشه هذه الناس اللي احنا مدفولين وكل مفول ما أنت تسمعهم؟ تقول له الله يا خشوة دي نعم ربك تبارك وتعالى طيب ربك لما خسف بيه أصبح الذين تمنوا كانوا بالأمس يقولون ويكأن الله يبصد الرزق من يشاره يا لولا أمن الله علينا لخسف بيه كالخدة بنيت نفسك بنيتها كان سيئة زالة برضه تخلنا بأن الإنسان يبقى إياك والحسن ربنا أعطى فلان أقول الحمد ده هذا أعطرنا ربك تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فهم الله خلاص يا إخوة طيب إيه الفرق يا إخوة بين الحسد والحاسد الحسد والحاسد الحسد ده في القلب والحاسد هذا في إيه؟ في العين هذا في في العين ابن القيم قال وَلَا يَحْسِدُ بَعِينِهِ إِلَّا مَنْ اِمْتَلَأَ قَلْبُهُ مِنَ الْحَسَدِ إذا لم يحسد عينه إلا لما يكون قلبه إيه؟ قلبه امتلأ من إيه؟ امتلأ من الحسد إيه الحسد يخلنا من عنده؟ إيه هو؟ ما في عالم على وجه الأرض عارفة في الصمة كيف واحد يكون ماشي يجدتني بصصة وكيدة بعينه بص تلاقيها تكبر على الحضر. إيه اللي حصد؟ لا تعرفش ده بصنه بس مضربوش وذلك الرسول قال لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين والعين يا أخواننا حق الرسول قال ومن, ومن شر حاسد إذا حاسد الرسول كان يقول الحسن والحسين وكسب عيشه تلقي ما صلى الله عليه وسلم ورسول قال لا رقية إلا من عين أو حما يعني لا رقية أنفع إلا من إيه من عين ومن إيه واما فرا ما طيب الحسد الاخوه علاجه ايه حاسد ينط من بعديه صوصى الله عليه قال اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه قال فابرك عليه بارك الله لك ما بسم الله ما شاء الله كل ما ينفعش برك الواحد صل على النبي عن هصلح نبقى يحسدك برضه قال له فبارك عليك بارك الله لك ما اجمل بارك الله لك في هذا الشيء الذي اعطاه لك يبقى قال فليبارك فليبارك عليه خلاص يا اخو برضه اللي حاسد تقول بارك الله لك في هذا الشيء حاسد اللي هيحسدني لا والله ما تحسدش حد يا معفط ما ما تشوف حاجه تقول بارك الله لك خلاص خلاص بارك الله وإيه بك القطوب يا عن الحاسد وبعد الحاسد تقول لنا إيه دعني قصص يعني أقول لك الرجل إيه يطلع بورنا كده على الشارع جاء. فيشوف جمل جاي من بعيد يقول لبنوروه حضر المكتب مطف كده عشان الجمل ده سنأكل منه الجمل منه يعد الجمال دل بتلاقي يؤعه الجمال دل <تصفيق> <جمال> يتبع <تصفيق> وخلص فطبعاً تفري ذلك القرطبي قال ينبخي لولي الأمر الحاكم يا علم أن رتلاً يحسد وعد حاسد قال فعليه أن يحبسه جحاس بك ويجري عليه رزقه يعني مثل عطاء بيت مالي المسلمين كان هذا شر يخطني لخارج في الأهمة هيفتح عارف في المسلمين لخير عزيزي على في في واحد في السيكة والمصر العربيين في ثلاث شهر واحد ويتجدد الدنيا ويبص على كبري ويبص على كبري ويبص على واقعه وطبعاً يقلف عليه إيه؟ أن يحرسه يقول له خليتي في البيت عندك وإيه؟ وندي عطاء من بيت مالي المسلمين ما تخرجش بره ليه؟ بره البيت خلاص يا اخوات في الله تبارك وتعالى بها الحسد هي سواء والحسد ده لا تجد صاحب حرفه يثني على اخر حتى الحسد بين العلماء في شيخ يا شيخ يستعرق وده كله وخدته مفصله من العلم ده, ده انا يعني علامة الزمان وفهامة المكان وما في أحد أعلم مني وفرندو الجهار فهو ممكن أن يكون تيجي تروح لي الحرف تروح لدكتور مثلا تقول الله ده جاي بقولك إيه من الحاجات دي لا هم بفهموش خلبي فهم وتروح لي واحد تاني ويجب كلهم التلاتة بطل أنا تقعدين تقعدين تيجي مثلا نجيب صماعي تقول لي ده مين عملك الشغل ده بعمله ده بفهمش فالحاسن بقولها ما أنت لكن انت تعطي لكل واحد ايه؟ تعطي لكل واحد حق؟ ولذلك يا أخواني اشوف حادثة الهفة اكتر زوجة كانوا بتنفس مع السيدة عائشة السيدة زينة تنتجي عائشة فجي الرسول يسأل زينب عن عائشة ما تقولين في عائشة وهتيجي يا أخواني السيدة زينب تقولك بفرصة أقول بي ده كان يتقول أنا عرف شو لا ممكن تقول يعني فطبعا إيه عشان أنا رقم واحد إيه ولذلك حمنة أختي زينب سقطت عشان عايزة ترفع منه ترفع أخته وكان من من خضه في حادثة الإفر النبي صلى الله عليه وسلم لكن سيدة زينب ماذا قالت شوف يا أخواننا الأدب قالت يا رسول الله أحمل سمعي وبصري وَمَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرُّهِ قالت فَعَصَمَانِ اللَّهُ بِالسَّدِكَ وَهُمُكِنْ يَحْمَلْها الْحَسَدِ وَاللَّكَ دَيْهِ لَعِيشَ فِيَوْحَ طب ماذا كان ربّا ترهيوز القرآن يصفق عليها؟ لكن شوف اللي يتأمر يا فرمان يباياك أن تحسد فلان دفعوا لله يا خيال الله مرد أنا حمد شوف فلان دفعوا الحمد لله يا خيال الله فقيل فقط الحمد لله من يبريكي فأولاد ومسطوق الحمد ومضمئ وراضي خلونا هذا الجضا هذا من الله يجب الله تعالى سنب لجزالك البرماء قال الحر عبد ما ضمع والعبد حر ما قنع تبقى قنعك قلبك الحمد لله لا عندك شيء ليه لأنك ليس فقط حاجة لا تنظر إلى شيء لكن لو ما فيش قناع عندك ومعك أموال الدنيا بأسرها ما عايز تاني برضي عايزة عايز تاني بأن تعبت من الصلاة خلاص يا إخوة إن شاء الله في مع سؤاله طبعاً من تهرد لا يعني مما يسمونه طبعاً ديترس السنو يعني كريسمات تعب من دائم فلا يا جوز إخواننا فاعد. لأن احتفال حرام للمشاركة, للمشاركة لا تبعي الألعاب والمحيوات التي اهتفلوا ولا تشارك ولا تعاون في أي أمر من الأمور ولذلك إن شاء الله نأخذ الدرس القادم إذن الله تبارك وتعالى أصل من أصول الإسلام ونخليه إن شاء الله في الدرس في الدرس القادم العلماء فقاروا الرسول عندما أمرنا ان يخالف اليهود المسار في ايه في, في الاكل شرب شكل منظر صومهم 10 عن كل ارى ليه ما باقرا قصصنا مو احنا احنا اللي شاركوا ولا حتفل معاهم ولا عشان نرتقي مستوى قلبهم ايه للاسلام قال المسلمون يا اخوه اذا كان الأمر النهي عن المشابهه امر مباح لو انت شبهت بيه يعني ايه ماذا قال ان هذا يؤدي الى مفصده اعظم وهو الشعور بالموده والالفه بينهم لما تتشبه بيه يؤدي لايه الشعور بالالفه والموده والمحبه وهذا امر منهي عنه شرعا يبقى شوف المشاركه ادت لامر لذلك حرمت ليه حرمت وامرنا أن نخالفهم. يقول ليه؟ يقول ورزلك يا إخوانة اعتز بذينك واعتلي بإسلامك أنت مصنق ما تتخاجئ أن تتشبه بأي أحد من الإبداس ولا أن تشارك أحد ولا أن تدات الأحد وأن الإسماع الهندة أقول الله عشان خطر مصلحة الدعوة ومصلحة الدين نروح الكنيسة نقدر القدس تحضر ما ده ده مش ده تفويده في شركه المشاركه في العيد لو انت طلعت الله تعالىكم بالعيد هيصو معاهم يقول لك لا لا يتوس وده حرقني طب لما اروح الكنيسه عشان اشاهديه باللبوس والوفو الدماغ الصليب والثاني ده بيتكلم وبيعمل فاء بقول لهم هل يجوز هذا هذا يجوز يا اخواننا على خاطر كراسي ولا عشان انتخابات ولا عشان خاطر امر بقوه هو في سماه كل واحد يخلنا يعتز بدينه يعتز اسلامي ويعتز هل ده أنت صاحب أطهر عقيد عودي الأرض ده سيدنا عمر قال يا إخوة فإنهم سبوا الله عز وجل مسبةً ما, ما سبهوا إياها أحد من البشر الموحب يقولون ربنا له إبنه ده أنت الواحد يتبلع على, على بوت مثلاً وجاء الله ده أنا أبنه وانتسب إليه يعني ده أنت تكره فبالك ده بالتسئيل الله تبارك وقوله ده إبنه زوجة ولا لو حد يخلنا نروح اقعد او هنيه ونروح نقرص الكلامس ولا يفصل يصلب اذا من ناحيه لو مدنا على نقرص الكنيسه ما في سبيل هناك ما هتلقى ضوك الشهداء الشهداء ليست ولا كيس مش عارفين فكل حاجه شهد احنا عندي احنا دي متعارف لو ما طلعت في نفسه يقول لك ده نعم سيجيت ما أقولك ده ما إدار وميلة أو مش أعرف ميلة وبعدين أقولك ده ده الشيط بتوعبش وهذا ما سبيل أنا أبني يا الشيخ نعم عمي إنها لدي فيه صلاة؟ نعم عفة إنها صلاة؟ صلاة؟ وفرجت على التلفزيوني محرما لحلال فرج لديت فرج التلفزيوني أخي فرد؟ على يعني التلفزيوني فرج على, على القرآن؟ نعم, نعم. نعم. السعودية؟ بتاع الكامل؟ ليلة من الليالي والله ما ما شاركش ولا قام لهم أحدرش يعني واذاك يخلنا الرصوص الله صلى الله عليه قال ذاكر الله في الغافلين ساكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف صفوف الفرير واذاك أفضل عبادة هنا العبادة في الهرب وقت وقت غفلة الناس الناس كن لا أعرف عن تضف النوم وتحتفل بالكبس مصول إلى ناس السنة فهذا ده إحنا لسه كانت في السلاسة السنة الأول السنة الهجرية مفيش حد جاب سيرتها حد كنا مش عارف أحداث لا مش عارف محمد محمود ولا أحداث مش عارف مين جل أنا نوكب في الدايال فما كان حد يب تكلم عنه لكن النهاردة لقد نحن نروف للإكتفالات والمشاهد وشعر دائم السلاة منهني بعض ونبعث رسائب ويقول تاكل يا إخوة لأي موسيقى طب يا فرطي كيف سؤالي وتمع؟ نعم عم أفضل. يخذ لك إلا الذي تدخل الفرح في بيتك لما سنة سعيدة، هذه كانت صحة والله أردت؟ يعني هلنا بيئة نعم هما بعمل إيان دلوقتي؟ لا. ده كله كله <تصفيق> نعم. ده كل هذا من الأمور يعني لو فعل الإنسان هذي شئت نعم، ليه يا توس؟ نعم يا ده؟ هل تعرف هما أو هما ليه؟ دعوه صباح. ده مش عشان دعوه صباح. <تصفيق> يدعو يدعو الشراه بيطفي الضوء عشان يقول لك ان الرب بينام يا يخدوا خمس ياخده 5 دقايق ويريح كده كل سنه بس اه ادي ياخد التعسيله كده وينام وينطفين ايه بس اللي عايز يعمل حاجه كل شكل على تاخده السنه دي ولا نوم ولا نوم الحمد لله دلوقتي الحسد الحمد لله على نعمه الاسلام اتفضل لا ده ممكن الانسان يحسد نفسه يحسد اولاده فالفي الامر يعني ليه سمي الحسد هو هو يحسد نفسه تعجبه نفسه ويعجبه اولاده فيحسدهم لا حسد بالسنينه معايا لا لا حسد الا كنتي رجل اتاه الله ما يتصدق عليه انكته الحق ورجل اتاه الله علما فهو طبعا يعلمهم الناس ويعلم الناس ده ليس حسد نما الغبطه لان فرق بين الغبطه والحسد الغبطه يعني انا شفت راجل منفق فبتمنى اكون زيه عشان انفق زيه لكن لا أتمنى زياده النعمه ايه شفت عالم والله نفسي ابقى عالم زيه هناك عشان اعلم الناس ان وبأ... دي غبطه لكن ليست حسد لكن معنى في الحسد شفت فلان ده جرو ام وتنوع ما طيب ده تبدا هل ايه هل نعم يعني انا عرفت واحد بيحسد يعني انا بحث ابي بيسراب لو مش من قلب عيسى قال لك انا ادعمك في الكلمه لو قلنا الكلام ده ان حسبت عيسى احنا انا بقول بقول بقول ده امر ما له تفسير بس الرسول علمني شفت حاجه كويسه وبرت عليك انت نفسك قرا الاذكار بتاع الصباح والمساء كل يوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اقرا المعوذات الناس لو من العلاج حصن اولادك وحصن نفسك مش عشان بارك انت طول ده انا فلان وبدل عنك امرك لو ربنا قدر لك حياته الصالحه والصرفه ما في مشكله بس خلاص فين معاك تخبه ثلاث ايام فكرت مشيت الين في الله هو ده حضرتك كنت عايزه في ناس يقول لك فلان ده بياكل نعم فلان ده بياكل لا ما باخد لا اخذ بهذا الكلام لا والله باخذ بهذا الكلام لانه كل ده ممكن يكون هو اصلا موسوس ومتشائم فتجد تشوف فلان ده او اخره هذا القدر الى عزوتي من تقديرنا ان يحدث لك هذا الامر انا اصبر لكم لصلاد الاداء المضره في هذه ولقد بلادنا جميعا ونس من بلادنا جميعا من المسلمين الله يعين اسرائيل هذه المطالبه في المستوى 21 امن يا عمي اخت هذا الشيء لين تشوا لما يصل امن المسكنه المسكنه الطراء محفوظة عزيزة عزيزة الإسلام اللهم إنا نساك برضاك والجنة ومعنا نساك بكل نار اللهم أتوفنا على الإسلام اللهم أتوفنا على الإيمان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا ربنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة سبحانك الله ومحمدك الشهر أن لا إله إلى هذا أستغفرك وأتبه لك السلام عليكم وكأتبه لكم